وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبَّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَاسْتَحَبَّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ عَذَابٍ هُونًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النار فَهُمْ يُذْعَنُونَ حَتَّى إِلَى مَا جَاءُوا وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون